بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ومن يبخل فانما يبخل ان نفسه والله الغني وانتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان تكن منكم مئة صابره يغلبوا مئتين مقتطفات من اجمل التلاوات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات مقتطفات من أجمل التلاوات ما جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون مقتطفات من أجمل التلاوات وما أنفقتم من نفقتن أو نظرتم أو من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من الصلاد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا بحدمجه والذوج ولله ما في السماوات وما في الأرض لم يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء. فإذا جئنا من كل أمة بشهيد, بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم, سوف نصريهم نارا كلما نظِّدت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزاً حكماً ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا وذوقوا عذاب الحريق وما أدنى كما يوم الدين ثم ما أو مدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَنْ لَكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَطْرَجَ بِهِ مِنَ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فاتوا, فاتوا بسورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون يا قوم يا قوم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقننا فاتقننا رأتي وقود الناس للكافرين وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ, أن لهم جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإذ قلنا للملاء تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا اذا مسكنت وزوجك الجنه وكلا, وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلله الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه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 إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فما سبعه ذا يفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكدبوا في أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فاذكروني أذكركم واشكروني, واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل حياة ولكن لا تشعرون ولا نبلون نكو بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأقصى والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا عالو إن لله عالو إن وإنا إليه وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئكهم المهتدون ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أعداء يحبونهم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراء اول وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا متا لو أن لنا كرة منهم لنا فَلَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُلِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ أَلَيْهِمْ وَمَا هُوَ بِخَالِدٍ مِنَ النَّاسِ وَمَا هُوَ بِخَالِدٍ مِنَ يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان إنما حرم عليكم ولحم الخنزير ولحم الخنزين وماء اللبين غير الله فمن الضر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به, ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون, ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب والعذاب أَصْبَرَهُمْ عَلَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ في فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ, لفي شقاق أناكم من قبل أيات يوم يوم لا بيئ في ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العظيم لا إكراه في الدين قد تبين من الغي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثال في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخلدهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إذا النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال يحيي هذه الله.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 وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أيني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لي طمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ألا كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن سعيا وألمن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا, أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا, ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله نغفر والله يعذكم مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع والله واسع اغفرة منه وفضلا والله واسع أليم يؤتي الحكمة من يشاء وَمَن يؤتي الحكمة فقد وتي فَمَا كَانَ نُذُرْتُمْ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا بِالضَّالِّينَ مِنْ صَدَقَاتٍ إِن تُبْدُوا تَبَرَّاتٌ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تموتوا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 فأصبحت بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأقذكم فأقذكم منها كذلك يبين. إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, واختلفوا من بعد ما جاء جو ہو اتسو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 وإلى الله ترجع لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون لن يضلكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا, إلا بحبل من الله وحبل من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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلا لا يألونكم خبلا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي قد بين لكم لايتيئكم تعقرون هم تموون هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ موتوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حسنة تسؤهم وَإِن تصبكم مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء يَجْعَلُونَ فَيُقَلِّبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الَّذِينَ شَيْءٌ أَنَوِيَةٌ بِالَّذِينَ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَعْفُرُ رسول لعلكم لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا دارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسينا إذا تجدني بكبا ما تنهون عنه نكفر عنكم, نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم, وندخلكم وَلَدْ خَلَاقَ لِمَا وَلَنْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضٍ أَعْلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِفَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قليلا فساء قلينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن حسنة يضاعفها, يضاعفها ويؤت من لذنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, بشهيد وجئنا بك علىها ما إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول, الرسول لو تسوابهم لفض لو تستوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ لا تَجِدُ لَهُ نَصِيرا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا الناس نقيرا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقدْ آتينا آل الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وآل كان اظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد وكفى بجحنم مسئيلا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم, كلما نضجت جلودهم بدلناهم, بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها لنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم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 مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسينا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأقل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات اللَّهُ وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا, وَلَا تقولوا على الله إلا الحق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 ولا الملائكة المقربون، ومن يستكف عن عبادتي ويستكبر ويستكفر فسيحشوهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا، فأما الذين وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا فيعذبهم عذاب نليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 ما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا عفو وقالوا قد مسأب أنذر الله والصراط وهم لا يشعرون ولو أن أهل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات أفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن ياتيه بأسنا بياتا ايات يهم باسنا بياتا وهم نائمون او من اهل القرى ايات يهم باسنا ضحا وهم يلعبون اف مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب حقيق علي أن الله إلا الحق قد فأرسل ميبني إسرائيل على إن كنت جئت بآية فات بها, فات بها إن كنت من الصادقين، فألقع صه فإذا هي ثعبان مبيض، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.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 خير الناليم وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لا اجر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 وأسترهم وجاو بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقع فإذا هي تلطف ما يافكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون لتخرجوا منها، لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون. عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا ثم لا أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون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 استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسى ربك ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض يا كيف تعملون؟ ولقد خدنا فرعون بالسنين ونبص من الثمرات. ونقص من الثلاث لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله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 والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عن الرجز لئن كشفت عن الرجز لن من أن لك ولنرسلن معك ولنرسلن ماك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إنهم بلغوا إذاهم إذا هم ينكثون فتقم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 ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يأرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهه وَمَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيَّ اللهِ أَبْغِيكُم إِلَٰهًا وَهُوَ فضلكم عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جِئْنَاكُمْ من آلِ فرعون يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ العذاب الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ عظيم رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ذيارهم بطرا, بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله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 شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو تأتي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام الله ليس بظلام للعبيد يدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله من على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم يدأ بآل فرعون والذين من قبلهم يذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوب قَالَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّهُ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ بِعِيدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اهْتَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ, فانبذ ليهم على سواه لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي يدك بنصي و بين قلوبِهم لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألَّفَتَ بين قلوبهم ولكن اللَّهَ ألف بينهم إنه عزيزٌ حكيم الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفهمون، ألا نخفف الله؟ يكون له أسر حتى حتى يضخن في الأم تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم لمسكم فيما اخذتم عذاب اظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم, لمسكم فيما أخذتم أذاب عظيم فكُلوا بهم ما حلالا طيبا واتقوا الله إن الله قل في أيديكم من لسائِء يأْلَمِ اللَّهُ في قلوبكم إن يألم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مما خيرًا منكم والله غفور ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نألمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا عملا صالحا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده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 سب عليهم والله أعلم حكيم الذين تتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين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 والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير لما اسس بنيانه على شفاعه في نهار فانهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بيلة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَن موعده بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَا أَرْبَعُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يؤمنون. ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول هؤلاء الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا فلم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السعى وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في لأخيتهم ولخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم.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 ولا ينفعكم نصحي الا ان, أن نصح لكم إن كان الله يريد ان كان الله يريد ان هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن أنه لن يؤمن من قومك إلا ما فلا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 قال إن تسخروا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فاستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم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 فقولوا, فقولوا يا أبانا إن ابنك سعق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أَمْرًا فصبر جميل عسى الله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 إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتوا بيوسف وأقيه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 إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 واتوني بأهلكم أجمعي ولما فصلت الليل قال أبوهم إني لأجد لي حيوس لأجد ريح يوسف, لأجد ريح يوسف لولا أن لك في ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم قل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا نَغْفِرُ ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا هَذَا هذا تاويل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 من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو الأليم الحكيم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 سامون واذ خالا ربك للملائكه إني خالق, اني خالق بشرا من صلصال من همام مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له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 منك من المضي إلى يوم الوقت المعلون رب لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم اجمعين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 نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو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 ولقد ذاتينا كسبا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدّن عينيك إلى ما متنا به أزودم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 كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولا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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من مناياتنا إنه هو السميع البصير.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 إسرائيل في الكتاب في الكتاب لا تفسد في لفظ مرتين ولا تهل علوا كبيرا فإذا جاء وعده لهم بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا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 إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَأْدُوا الْآخِرَةِ يَسُؤُوا مُجُوهَكُمْ لِيَسُؤُوا مُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عليه تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 الذين لا يؤمنون بالاخره أعتدنا لهم اتدنا لهم عذاب اليم ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير وكان الانسان اجولا وجعلنا الليل والنهار أَيَّتَيْنِ فَمَحَوُنَا فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النهار مبصرة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 وما ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تزل وَازِلَةُ وزر أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَاثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهلك قَرْيَةَ نَمَرْنَا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها الطول عليها القول فدمرناها تدميرًا. وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيا ما كان يريد الاجل تعجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء يصلها, يصلها مدموما مدفرا ومن رادنا آخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 هما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في بِمَا فِي تكون إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين رفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وهم ما يظنون مبتغاء رحمة من ربك ترجوها, ترجوها فقل لهم قولا ميسورا